الحاره الفلسطينيه <تصفيق> شوف كم سنه عدت وانا صاحي اسم بلادي هو سلاحي والثوره بتصهر صباحي في الحاره الفلسطينيه الف سلامه الف سلامه يا علم اللي ظلموك ياما حتى الدنيا ليها جيامه في الحارة الفلسطينية اعلامي سودا من الهم اعلامي حمرة وددم في الاكسان البيض نتلم من الحارة الفلسطينية يا سلالم طلعة يا صورها اجسدنا سلم لجمرها الاطفال خلعت اعمارها في الحارة الفلسطينية يا ارض الرسلات يا ارض الرتلات بركينا بنوفي النذر اللي علينا الموت بيرفرف حوالينا في الحارة الفلسطينية الثورة ضد الصهيوني هي عقلي وهي جنوني واتقفر لما يردوني للحارة الفلسطينية ويسوع ماشي شاي الخشب اللي يهينه واللي يسبوه صلبوه هما ولا صلبوه في الحارة الفلسطينية يا حجرتي لفلاح الواطي يا جنابل يا رصاص مطاطي انا ماشي معدول وصراطي الحارة الفلسطينية الارض اللي زرعها سنابل واغاني شحرير وبلابل اهجان اللي زرعها جنابل في الحارة الفلسطينية والبنت اللي يدوب تجي وردة انفجرت في القدس وفرده دراعاتها ماتت وبتنده الحاره الفلسطينيه وبواجه كل ما بتقدم الدوله والجيش متنظم امريكا تحت المخيم في الحاره الفلسطينيه يا عيون الدنيا يا شايفانا يا عيون الدنيا يا شايفانة عمية ولا انتي عميانة عمرك ما حتبجي ويانة في الحارة الفلسطينيه يا الاقصى يا الاقصى يا شامخ في مكانك متغمت في الحزن ادانك بتعد اللي ماتوا عشانك في الحارة الخلسطينية والقدس الحرة المغسوبة غالبة لكن بتبات مغلوبة مش دلت حررها الطوبة في الحارة الفلسطينيه كف راخك ما بيسمعنا غير الدمع اللي في مدامعنا معنا احياء والقبر اللي جمعنا الحارة الفلسطينيه ما احناش ضعف ولحنا غلابة مهما عوت حوالينا ديابة وتردمت تحت الدبابة في الحارة الفلسطينية ولا بصيحنا ولا بنوحنا ولا تخلق في العتمة صباحنا الا ايادينا واتلحنا في الحارة الفلسطينية <تصفيق> انا اعلى مفصوتي سكوتي وحلح حياه بعشقها. موتي انا ارضي وجوي وملكوتي الحار الخلطة